قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكفين فيه أبدا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 ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيه آمنوا برب وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَاً شَطَطَاً اتخذوا من دونه آلهة له لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 وَمَن يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُكُودًا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلون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 وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا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 وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعى قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيرٌ ولا يشرك في حكمه أحدا واسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدئ ذِلاَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا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 بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الَّذِينَ الذين وَعَمِلُوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أَحْسَنَ من أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي من تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب. يُحَلَّوْنَ فِي أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِي غَمَامٍ تكئين فيها على الأرايات نعم الثواب وحسن الثمر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 إلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا <أنا> نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا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 ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربِي أحد ولا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 فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْكَ حُسْبَانًا مِّنَ السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كففيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني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 <تصرا> هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبى واضرب لهم مثل الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كماء إِنْ من مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات نَبَاتُ الْأَرْضِ فَقَالَ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 اختمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدًا وإذ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ جذو لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتت تخذونه وذريته أولا أم دوني وهم لكم عدو بسال اللهم نبذنا هتقوم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.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 ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن سأتيهم سنة الأولين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 ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 حتى ابلغ مجمع البحرين أو امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوته فت تخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصباح فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثاره ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آخر أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على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 ألني عن شيء حتى لَكَ لك منه ذكرا فانصلقا حتى رَكِبَ فِي تفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع تطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى لك يا علاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال نفسا زكية بغير نفس لقد تَشَاءُ أَن نُّقِرَا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك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 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أثبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى